بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجهه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجهه يومئذ 129-لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة 124-وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة